اسمها إن الله سميع بصير هنا تأتى نعم تأتى قول الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي في هذا الباب سورة المجادلة أو سورة المجادلة سورة المجادلة مدنية أحكامها يعني ظاهرة بأنها عليها طابع القرآن المدني فيه الأحكام أحكام النكاح والطلاق والظهار وغير ذلك من الأحكام والأحكام نزلت بالمدينة احتاجوا لما اتسعت الرقعة واشتد العود وتكونت الدولة الإسلامية احتاجوا إلى الأحكام في كل صغير وكبير فنزلت الأحكام تطرى عليهم هذه الصورة صورة مدنية قال الله تعالى لقد قد سمع الله قولة تجادوك في زوجها روى الإمام أحمد عن عيشة رضي الله وعرضاه أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات قد جاءت المجادله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله فأنزل الله جل في علا قد سمع الله قولة التي تجهدلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأخرجنا سيب النبي حاتم أيضا في روايه ابن حاتم عن عيش رضي الله عنه قالت قالت تبارك الذي أوعى سمعه الأصوات إني الأسماء كلام خولة رضي الله عنها وارضاه بنت سعلبة واخفى علي بعض بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي, أكل مالي وافنى شبابي ونظرت له بطني حتى إذا كبرت كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني الله مني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل السلام وقد سمع الله القول التي تليادلك في زوجي عليكم السلام وبركاته وأخيرا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون بأن الزهار كانوا يعتقدون بأن الزهار طلاق أي كانوا يعتقدون بأن الز الزهار طلاق وهذا الاعتقاد جعلها تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تبارك الله خير. فقر الله عليه وسلم ذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي وتقول له ذلك حتى قال لا رجعه لك عليه عليك مساواك فلما قالت ذلك قالت اشتكي الى الله حتى انزل الله جل في علا هذه الات العظيم فيها قول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذا فيه إذبات السمع لله جل فعلا في وهذا فيه إذبات السمع لله جل وسم نعم وسمع الله جل فعلا سمع العام. سمع الله يد الفلاه سمع قد وسع وسع كل شيء. أعتذر لكم هنا قد سمع الله قولة التي تدادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما نعم سمع الله جل في علاء عام فالله تعالى قد أحاطب كل شيء سمعن سبحانه جل في علاء لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت, قالت قالت سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات إن المجادلة تشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها في ناحية البيت فأنزل الله جل فعلا قد سمع الله قول التي تجاهد ذوك في زوجها فالله جل فعلا سميع بصير والله جل فعلا قد أحاطب كل شيء سمع فسمع يسع كل شيء وهو سمع الإحاطة وسمع آخر هو سمع خاص لأهل سمع الإجابة كما قال عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد يعني أجاب أجاب الله جل فعلا لمن حمده هذا السمع يستلزم الإجابة سمع إجابة قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده يا سمع إجابة وأيضا سمع نصر وتاييد وتوفيق وتزديد هذا السمع حينما قال, حينما قال موسى عليه السلام إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأسمع ما يرد عليكم ويأتيكم به وأوفقكم وأمنعه من إيذائكم فهذا السمع سمع توفيق وتسديد، وهذا سمع خاص بالمؤمنين وسمع الإجابة أيضا سمع خاص بالمؤمنين ففيه إذبات السمع لله جلال إن الله كان سميعا بصيرا فسمع هو عام عموم السمع لله دل جل فعلا احاط بكل شيء سمع وسمع خاص وسمع الإجابة كلما قمت لتدعو ربك جل فعلا يسمع لك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ولا على أنفسكم انكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا أي تدعون من يسمعكم ويسمع دعاءكم وتضرعكم وارتجاءكم فيجيبكم في وقد الله تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله أيضا جل في علم وإذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوة الداع إذا دعا عليكم السلام قرب بسمعه وهو يسمع وسمع إجابة كما قلنا كما قال سمع الله لمن حمدا فهنا سمع سمع يستلزم أن يجيب أن يجيب الداعي وأن يجيب السائل لما قال النبي صلى ينزل ربنا ثلث الليل الآخر هذا قرب قرب للمؤمنين فقط يقول هل من مستغفر فاغفر الله هل من داع فاستجيب لها من سائل فاعطيه في رواه هل من مستشفى فاشفيه فهذا هذا سمع لدعائهم سمع لندائهم سمع يستريب الله للافعال وظنوني اذ ذهبوا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى فلذاؤه سمع الله جل فعلا وسمعه الله جل فعلا هنا يستلزم الإجابة سمعه الله جل فعلا هنا يستلزم الإجابة وسمعه الله جل فعلا للأحمر والأبيض والأسود وللكافر والمؤمن والفاجر سمعه أحاطه, سمعه أحاطه وعد وكتاب عليه وأما السمع الآخر كما قلنا وسمعه الخاص بالمؤمنين قد سمع الله قولة التي تجادرك في زوجها وتشتكى إلى الله هذا سمع يستلزم الفتوى وهذا سمع يستلذم الفتوى وقد أحاط الله بكل شيء سمع فقط <تصفيق> فقد أحاط الله دل فعل بكل شيء سمع وبصرا نعم وقوة وقدرة قد سمع الله قول التي تجادوك في زوجها وتشتكي إلى الله لأنه لأنه كان نعم يسمع و و و و ويرى توفيقا وتزديدا فهنا قالت قال قالت أشتكي إلى الله إما لأمرين إما لأنه قال بنتي منه لأنهم كانوا في الجهلية رون أن الإلاء وأن, وأن الزهار طرق وهذا يكون بينون منه أو أنها قالت أشتكي إلى الله على ما فعل فيه وأنه طلقني وأنا نصرت له بطني وولدي وعمري وسني فقال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير شوفوا انظر هنا قال إن الله سميع بصير أي هنا يقتضي هذا السمع والبصر هو إنقاذ هذه المرأة والفتوى لها وبيان حكمها ان ربنا يجلسوا على ولذلك عائشة رضي الله عنه ورضاه أسست لنا أساسا عظيما عندما قالت سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات فإذا نقول المشترك الكلي بين الموجودات العبد له سماع نعم والرب له سماع وسماع الرب يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في العبد وسماع العبد يليق بعجزه ونقصه وضعفه لذلك يأتبين هذا الضعف ويتقول ويخفى علي بعض حديثها وفي نحية البيت البيت صغير جدا في نحية البيت ويخفى علي بعض حديثها نعم، فأنزل الله قد سمع الله كل الحوار قد سمع الله قول التي تتجادل في زوجها نعم ثم قال الله تعالى الذين أظهرون منكم من نسائهم ما هن إما إن أمها توم إلا الله يرادنا وإنهم لا يقولون منكر من القول نعم وزورا فالعالم أحمد أن خويلة من قالت في, في أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد سأخلقه قالت فدخل علي يوما فراجعت بشيء فغضب فقال أنت عليك ظهر امي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عليه فقال فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا, لا لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فوثبني فامتنعت منه فغلب فغلبته وبما بما تغلبي المراه الشيخ الضعيف فألقيته عني يعني كانت أقوى منه فدفعته يعني كانت هي أقوى منه فدفعته سبحان الله قالت فلقيت عني قالت ثم خرجت إلى بعض جهراتي فاستعرت منها ثيابا هذا ما كان فيه زهد الصحابة وضعف الصحابة يعني من أمر الدنيا ولكن كانوا أرفع الناس قدرا وأحسن الناس خلقا وأرفع الناس وأقوى الناس عدينا وديانة وكانوا وكانوا من الخير بمكان نعم نعم. قال ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت اشكو إليه ما القى من سوء خلقي قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي أخوي لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاورك تحاوركما حتى قال الله تعالى إن الله سميع بصير قالت فقال لي رسول الله مريه فليعتق رقبه قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليس مشارين ترى ان قالت والله إنه لشيف كبير ما به من صيام قال فليطرق ستين مسكينا واسقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله ما لك عنده قالت فقال رسول الله فانا سنعيده بعرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعين بعرق آخر قال قد أصبتي <تصفيق> قد أصبت وأحسنتي فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصل ابن عمك خيرا قالت ففعلت انظر هنا إلى, الى هذا الشرع الحنيف وإلى الفضل العظيم ترى هنا عليكم السلام وبركاته ترى هنا شوف يعني, يعني قد تداوز في أم الإلاء ولأنه كما وصف الله تعالى منكر من القول وزور وجعل الله فيه الكفرة قبل أن يمس إما عتق الرقبة أو اطعام ستين مسكينا اعتق الرقبه او صيام شهرين متتابعين فبيانت أنه لا يملك رقبه أنه لا يضعف عن الصيام فقال يطعم قالت ما عنده فقال نساعده هذه في هذا على انه يجوز للانسان ان يقيم ان ان, أن يكفر او او او حتى يفي بنادر شخص آخر فله ذلك فلما لما, قالت لما قال لها نفسه نعينه بعرق من تمر قالت اعين بالعرق الاخر مدحان مدحًا صلى السلام مدحًا عظيما وهذه هكذا المرأة تكون لزوجها وتكون برة به وتكون حسينا حتى أنه أسأى لها فقابلت إساءته بأحسن وهي كانت تخشى من فراقه ولذلك اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد فراقه هكذا كان كان أهل الفضي من هؤلاء الأبرار الأخيار كانوا خير الناس كانوا خير الناس وكانوا خير الورى نعم لذلك مكنهم الله من رقاب العبادي ورفعهم الله جل وعلا وجعل لهم مستقر في قلوب الناس إلى يوم, الدين. إلى يوم الدين وقال الله تعالى الذين ظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهر مشتق من الظهر وذلك أن الجهلية كانوا إذا ظهر أحد من امرأتي قال لها أنت عليك ظهر أمي وكان الظهر عند الجهلية طراقا كما أن الإلاء كان طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل في الكفرة ما جعله طلاقا ولأنه منكر من القول وزور لم يعتبر ولكن تأديباً لمن تكلم بكلام لا عقله ولا ولأنه أنزل نسا منزل غير المنزلة أنزلهم الله جل في كانت العقوبة بالكفارة عليه ولذلك قال الله تعالى ما هن أمها إن أمها توم إلا الله يولدناهم وهنا يعني نريد أن أن نبين شيئا أنه لو قال لو قال الرجل تحببا لامرأة يا أمي يا أختي أو قالت له يا, يا أخي يا أبي وقالت له ذلك تحببا وتلطفا جاز ذلك لا يدخل في هذا الذار وإنما الأعمال بنيات وإنما الكلمرين منو ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأناس كان في سون أبي داود قال يا بني وأناس ليس بنا لهم أناس ليس بنا لهم قال يا بنيها كان يقول للصغار ويدعو, ويدعو ويدعو لهم ويدعوهم ويسلم عليهم فكان هذا من باب الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم باب المؤنسة والملطفة إذا هذه أيضا فإن فإن ال النية هنا تتحكم في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنما أصل حصر وقص إنما الأعمال بالنيات وإذا إنما ترتب الأحكام على النيات والإرادات إنما ترطب الأحكام على النيات والإرادات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرين من وما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا يولدنهم وإنهم لا, لا, لا يقولون منكرا من القول وزورا أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت عليك كثار أمي أو مثل أمي أو ظهر أختي لأنها تصير كأمّه فلا يجوز له أن يجامعها أو يقربها فإن هذا منكر من القول أزورا فقد حرم ما أحل الله وهنا من, من أعظم جناية من حرم ما أحل الله أو حرم ما أحل حرم ما أحل, حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله ولا تقول ولا تقول ولا تقولوا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالحلال ما الله هو والحرام ما حرم الله هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال ألا وإنا قال ألا وإنا وإنا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا أي وإنهم لا يقولون فاحشا من القول باطلا وزورا لا أقبله الله في فعلاه ويرد على صاحبي فيكون كاذبا فيه وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله العفو ونغفور وهنا بعدما قال منكر من القول وزورا اهترفت القلوب واهتزت الأركان لما بين رب الأرض والسماوات الرحمن, الرحمن على فيه من القرآن في البيان على أنها تزلزل وأنها تزلزل من الكلمات التي يكون فيها تحريم حل الله ترا فعلا فحسابهم على الله شديد في هذا الباب لذلك <تصفيق> لما ارتفت القلوب بين العلام الغيوب بأن المغفرة أقرب وأن التوبة أقرب وأن الرحمة أقرب قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء وقال الله وقال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا فهو فوق العرش رحمتي غلبت غضبي لذلك قال وإن الله لا عفو غفور. انظر هنا عفى الله عن المنكر من القول والزور وغفور غفر هذه الزلة العظيمة التي فيها تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله ثم يتأتى بعد ذلك الكفار حتى يقبلها الله ودل فعله فقال وإنهم لا يقولون منكر من القول والزور أي كلاما فحشا باطلا وإن الله العفو غفور أي من كان عما كان منكم في الجاهلية وأكيد أيضا عما خرج من سبق اللسان فإن الله يعفو عنه ويغفر من كان قد قال بذلك فإنه عليه الكفار وتكون مغصرة له ولا يحسب لكن يجب, يجب عليه أن يأتي بها على وفق ما جاء بها الشرع والذين يظهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا قال شفعيه أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق وقال أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل لو حتى يكفر بهذه الكفار وقد حكى مالك أنه العزم على الجماع والإمساك وعنه أنه الجماع عن سعيد الجبائي قال ثم عدونا لما قالوا قال يريدون العود فهنا الخلاف بين بين العلماء خلاف أنه يعضلها يمسكها فيعضلها يعود بإمساكها فيعضلها على قول الشفعي والقول الرادح قول المركية أنه يريد العود يعني يريد أن يجامع لنا في حقيقة الأم الأم ليست ليست أمًا ولا بنتا ولا أختًا ولكنها زوجة يحل له جماعها فيحل نبل له واستحللت ورجعنا بكرمة الله ولذلك قال ثم يعودون لما قالوا قال بعضهم ثم يعودون لما قالوا أن يريدون العود الجماعي فقال هنا الله للفلاح عليه من لا لابد من الكفارة من قبل أن يتمس قال حسن البصري يعني الغشان في الفرج وكان لا يرى بأسا أن يغشى في دون الفرج قبل أن يكفر وهذا خلاف جمهور الفقهاء قالوا لا يقبل لا يمس لا يقترب ما دامت الكفارة ما دام لم يكفر نعم وقال ابن طرحا نعم بس في قوله من قبل أن يتمس قال والمس النكاح وكذا قال عطاء والزهور وقتاله المقاتل قال الزهور ليس له ان يقبلها ولا يمسها حتى يكفر وقدروا اهل السنه من حديث اكرمها ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أني ظهرت من مرأة فوقعت عليها قبل أن نكفر قال ما حملك على ذلك رحمك الله شوف انظر هنا ما قاله يا فاجر يا فاسق معناه خالف الأمر وهو واقع أيضا في كبيرة لأن الظهر كبيرة ولن الله على قال منكر من القول وزوره وحرم الله ذلك على الاقتراب حتى يكفر شوف هنا رحمة الإسلام هو جهل وأوقعه في ذلك ما حملك على ذلك أرحمك الله وهذا هو الأدب الأدب مع الناس بأنه إذا جاءك العاصي فلا بد أن تحببه وأن تقربه لا أن تبعده رأيت الجاهل قتله جاهل جهول وهو أخذ مكانة بين الناس عبادة دون علم فلذلك كانت المسألة عليه ليست له وقتل بها عندما جاءه الرجل الذي قتل مئة نفس وأراد التوبة قال له إنك لجريء قتلت تسعة نفسا وتريد توبة لا توبة لك فقتله وأكمل به المئة أما الآخر فكان زكيا فاطنا لبيبا فقال له ومن يمنعك من التوبة نعم فما قنطهم رحمة الله جل, جل في علا لذلك شوف هنا قال ما حملك على ذلك أرحمك الله قال رأيت خلخ في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما آملك الله عز وجل طبعا هذه لابد أن تعلم أنها ليست, ليست بالجماعة في رمضان هو قال رأيه تخل خلها في ضوء القمر على أساس أنه, أنه الآن مظاهر والمظاهر لابد أن يعتقى أو يصوم شهرين 70 قبل أن يمس فهو اذا صام وراءه الخلاها في ضوء القمر ما استطاع أن يصبر ما صبر عليها حتى حتى أتها شوف أن سلم مع النفو مع النفو وقال له فسقط بذلك بل قال له فلا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله عز, عز وجل وعذره بجهلي وعذر بل عذره بقوتي ولأنه لا يستطيع الصبر على على, على, على على الجماع مع الصوم وهنا حتى في هذا الباب يعني الصوم لم يأتي من نتيجة معه نعم فقوله فتح رقبة فيعتقوا رقبة كاملة من قبل أن يتمسى الرقبة هنا متق غير مقيدة لذلك الحنف قالوا أو الحنفية قالوا كل رقبة تجزئ يعني سواء كانت الرقبة رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة لأنه قد فتحل الرقبة وهذا الإطلاق والقاعدة الأصولية عند العلماء بأن المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده وهذا يوافق روح الشريعة ولأنه في روح الشريعة التسير فإذا كانت الرقبة كافرة ويملكها فله أن يعتقها لأنها أرخص بكثير من الرقبة المؤمنة المسلمة نعم لكن هي جاءت في كفارة القتل للمقايادة فتحر الرقبة المؤمنة فتحر الرقبة المؤمنة قالوا المطلق هنا يحمل على المقايد وإن كان السبب مختلف لكن الحكم واحد وهنا أصوليا كما قلنا في هذا الباب المطلق والمقايد له أحوال أربعة أن يكون اتحاد الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب اتحاد الحكم مع اختلاف السبب اتحاد السبب مع اختلاف الحكم في هذا الباب الذي يحمل حقنا عند الجمهور اتحاد الحكم سبب اتحاد الحكم دون سبب يحمل المطلق على المقيد لذلك قالوا في قوله تعالى فتح الرقابة مطلقات تقيد بقوله فتح الرقابة المؤمنة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحمل هنا في هذا الباب أنه بين أنه لا تجزي إلا الرقبه المؤمنة عندما عندما جاء معاوية بن حكم السلمي وقد صفع جاريته بعدما اكل الذئب منها من غنمها فقال رسول الله إني ندمت وأريد أن اعتقها قال لا ائتني بها أولا فاتى بها للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها من انا قالت أنت رسول الله قال أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فهنا برر وعلل ولذلك علماء الأسول يقولون كل حكم يتبع وصفا فهذا الحكم الذي تبع وصفا يكون, يكون, الوصف له علة يكون الوصف له علة يعني علة <تصفيق> العتق أنها مؤمنة فاعتقها فإنها إنها مؤمنة يعني لإيمانها فاعتقها فأنه لا يعتق إلا المؤمن قال الله تعالى ذلكم توعظون به أي تسجلون به <تصفيق> وتتراجعون عما عم عم عم عم يعني تتجسرون عليه وتتعالون تتعال تتعالون به فهذا هذا عليكم ليس لكم لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حاضر سمح انا اسف أنا اصلا يعني لأني أشعر بتعب شديد جدا فأنا أقوي نفسي بذلك فهم كيف ما أريد أشعر بالألم فعندما عندما أكون ساردا لا أشعر بالألم لكن حاضر رهن الإشارة قال ذلكم تعذرون به والله بما تعملون خبير يعني هو خبير بما يصلحكم وأن وأنما تقعون فيه يعني تعذرون فيه وأن الإنسان أريد الخطأ وأنه يخطئ أنه أيضا يتعالى في الخطأ لكن. قد فتح الله له قناة, قناة التوبة والأوبة والمغفرة أيضا تكون له فالله جلالك على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين وهو رب العالمين يعلم, يصل يعلم الذي يصلح العباد بما يفسدهم ويعلم أيضا متى, متى, متى, متى يعاقبهم متى يغفر لهم متى, متى, متى يمهل, يمهل لهم متى يمدهم فالله على كل شيء قدير وهو بالإجابة الجدير وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه ذلكم تعذون به والله بما تعملون خبير شفوا هنا ايش قال قال والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم هلا أهلا وسهلا ومرحبا الأستاذة الفاضلة صاحبة نشر الدعوة في فرنسا كوني كذلك فالله وتعالى يعني يجعل لك الأجر كبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رضي الله عنك سيرة الجبل أحسن الله عليك ورفع الله مقامك حبيبي قال ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم وقالوا تعالى فمن لم يأجد فصيام شهرين المتتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فأطعم ستين مسكينا والمعنى هنا الآن بأنه العتق العتق لابد أن يكون قبل قبل المسيس وأيضاً <تصفيق> ان كان كان الصيام فالصيام ايضا قبل المسيس فالصيام قبل قبل المسيس اما الاطعام فهنا تأتي ياتي مصلح الادله باصول الفقه اما الاطعام هل يكون قبل المسيس ام يكون على الاطلاق فهناك من قال بانه على الاطلاق وانه له وانه له له أن يعني أن يقرب امرأة امرأته قبل أن يطعم لأن الله تعالى لما أراد, لما أراد الحكم أو التكفير قبل المسيس صرح بذلك قال من قبل أن نعم لكن له قال ذلك في العتق وفي الصيام ولم يقل ذلك في الاطعام لذلك اختلف العلماء هنا لأن الحكم واحد وهو الكفارة فهل يحمل المطلق المقيد هنا ونقول له أيضا لا تجامع حتى تتماشين مسكينة قال به كثير ستين مسكينة قال به الكثير. تكمل خير. قال به الكثير من العلماء ومالك <تصفيق> قال, قال, قال قال قال قال لا يعني قال لا أن يجامع قبل قبل أن يكثره. الله صل قال ذلك يعني هذه الكفاره هذي ذلك بالله ورسوله اي شلع هذا لهذا وتلك حدود الله أي محارمه ذلك لتو بالله ورسوله ورسوري لتو منو اما اما أمنوا أنا هنا أريد أريد الإجابة اما هنا اما اما اما اما اما اما بالله اما اما اما اما قد آمنوا الله قد آمنوا بالله ورسوله فهنا قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وش معناه هنا آمنوا بل آمنوا طيب وش معنى الآية بقى الآن هم آمنوا بالله ورسوله وكانوا من آه من أهل إيمان وخبطها الشامي خبطها الشامي يعني خبطا لطيفا ولم يأتي بها مؤصلة نعيم بشوان نعيم مفخرة الشامين يا رجل يأتي بها مؤصلة ولا تقل لي أنك تأكل الآن ولا تقل لي أنك تأكل الآن <تصفيق> زيادة أكيد الإيمان استدعاء من كما قال دكتورة ندى ما شاء الله عليك يا دكتور أحسن الله عليك رفع الله مقامك هو صاحف هذا الباب يعني كان علامة الإيمان الانقياد مش إحنا نقولنا الإيمان إيمانا إيمان به وإيمان له هنا المقصود في ذلك تؤمن بالله ورسوله يعني تؤمن لله ورسوله لتؤمن لله ورسوله يعني علامة الإيمان أنكَ بالكفارات التي امر الله بها جل في علا عما عما وقعتم فيه من, من من من من, من الذور نعم بالله ورسوله يعني تؤمنوا لله ورسوله تؤمنوا لله ورسوله <تصفيق> يعني عليكم بالانقياد والازع والازعان فكونوا فكونوا على حق الإيمان فالإيمان هنا الإيمان هنا ترجمته تنبئ به ترجمته تنبئ به يعني يقول أذا كنتم حقا آمنتم بالله ورسوله وصدقتم أن هذه التشريعات من الله جل وعلا عليكم ب بال بالانقياد لذلك أبو الوليد قال أن تفعل ما أمر الله للعمل إيمان موجود أنا عماده فمعناها الإيمان له الإيمان له ذلك أتمنى الله ورسوله وتلك حدود الله أي سبحانه وجله فلا فلا تراوز ولا تعدي وإن حدث فعليكم بالرجوع نعم هذا معناه الامتثال دلالة على على تأكيد الإيمان معناه الامتثال دلالة على تأكيد الإيمان في القلب والجنان قال ذلك تؤمن بالله ورسوله تلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اريم أي الذين لا يؤمنوا بالله ولا التزموا احكامه ولا شريعته وهذه فيها دلاله ايضا على انه الذي لا ينقاد الى احكام الله جل وعلا قد يكفر بذلك نعم ان كان لا ينقاد جحودا وان كان لا ينقاد يرى ان هذه الأحكام غير ملزمه يكفر بذلك يكفر بذلك إن كان يرى بانه كالخضر مع موسى يكفر بذلك فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك في مشاجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج من مقضية ويسلم تسليما. الفواد المصمتة. إذات السمع العام لله جل في علا سمع حاطة ولله سمع خاص هذا للمؤمنين. ساعة الشريعة ما تركت شردا ولا وريدا ولا شاذة ولا فاذذ لا تدبيها. وجاءت لتهذب أحكام الجهلية وجاءت لتهذب أحكام الجهلية من رحمة الله جل وعلا جعل الكفرات للتعديات من رحمة الله بالعبادة جعل الكفرات للتعديات لو في أسئلة فاضرو